بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عيوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدله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 آلهة. لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن استرى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأمون إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ فَأُوْلَئِكَ إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّن أَمْرِكُم مِّرْفَقًا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ يَهْدِيهِمْ ذَاتَ اليمين وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيل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 قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر, فلينظر أيها أذكى طعاما فليأفكم برزق منه هو ليتلقص ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يردموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثر ما عليهم وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا بُدُّ عَلَيْهِمْ بُنْيَانُهُمْ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 منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عساء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 غَادَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أُفْلِنَ مَالَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ ربكم فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنُ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرُ إِنَّا أَعْتَبْنَا لِلظَّالِمِينَ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 ما لا نُظيع جناًا أَحسنَ عمل ألائكَ لَهُ جج تد تَجرين تتحم الأنهَا يحلونَ فيِيه يحلوونَ فيِي ها ب من ساو منِن ذهب وَيَلْبَسُونَثِيابًَا فُرَم مِ سُ دُسِ وَإِتَبََرقَ وَيَلْبَسُونَثِيابًَا خُضْرَم مِ سُ دُسِ وَإِسْتَدَغَقِم مُتَّكِئينَ فِيهَا على الأغَقَ يا مَذَّْاب وَحَسُنَت مغتَثَقاف وَظْربَ لَهَُّ سَلَغ وَجُ لَْل جَعَنا لِأَحَه م جًاَّ تَيْلِ منِنْ أَعنادَت جعَناالِأَحَدهِ م جَّ تَيْلِ مِن أعناب جعلنا وَجَعَناابَنَهُ مَا تَبْوى كِْتَلْجََّ تَْلِ آتَككُكُلَهَا وَلَمْ تَْلٍ مِنْهُ شَيْئ وَثَجَبْنَا خللل لَهُ مَ نَهَا وَ وَكَانَ لَهُثَمَوُ فَقَالَ الِصاحِبِه وَهُو يُحاوُ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْ كَمَالٍ وَأَعْدُ نَفَرًا وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْتَ بِهَذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ نُسَاءٌ قَائِمَةٌ وَلَئِن رُدِتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا قَالَ لَمْ يُصَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَاكَ رَجُلاً لَكِنَّهُ وَاللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّ ان تك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله ان ترني انا اقل منك ما لو ولد فعسى ربي ان ياتي لي من جن ناتيكا ويرسل عليها حثبانا من السماء ويرسل عليها حثبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا او يصبح ماؤها غرا فلن تستقي على طلب وَأُحِيطُ بِتَمَرِّهِ فَأَصْبَحَ أُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْثَقَ فِيهَا فَأَصْبَحَ أُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى وَهِيَ قَاوِيَةٌ عَلَى عَرْشِهَا وَهِيَ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 هو خير فوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزل ماه من زلناه من السماء فاقتلق به نبات الارض فاصبحها شيما فاصبحها شيما تذغوه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا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 بِالسَّلْمِ الظَّالِمِينَ بَدَلَا مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا طَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عُدَّا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 جاءهم الهدى ويستغفر ربهم الا ان تاتيهم سنه الاولين الا ان تاتيهم سنه الاولين او ياتيهم العذاب قبلا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 ف بَلَومَجمَع بَيْنِهِ مَ نَ سافُ تَهُ مَا فَدتَقَذَ سَبِي لَوفِي البَحرسَ غَب فَلَم ما جَوَزَ قلَلِ فَتَهُ آاتِناَا غدَأَنا لَ قدَلَقنا مِ أو لأرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت فإني نسيت الحوت وما أنساني هو إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيلهم في البحر عجبا أَو لِذٰلِكَ مَا كُنَّا نَدْعُ فَارْتَدَّ عَلٰى آثَارِهِمْ مَا قَصَصُوا فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِبَادِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا وكيف تصبر على ما لم تحط به قبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أَفْصِلَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا فَإِنْ طَلَقَ حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خرقها قَالَ أَلَا أَقْرِقُهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدِ اتَّشَيَأَ امْرَأٌ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا فَطَلَقَ حَتَّى إِذَا لَقِيَ غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِنَا نفس قَالَ أَقَتَلْتُ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِنَا نفس قَدْ قَتَلْتَ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 نطلقا حتى اذا اتى اهل قرية استعناء اهلها استعناء اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها بدارا فوجدا فيها جدارا يريد أن يقنقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبيني سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت أن اعيبها فاردت ان اعيبها وكان ورائهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا وَأَمَّغُولامُ فَكَانَ أَبَوَهُ مؤمَِنِ فَقَشينَاأَ يُؤهِ قَهُمَا قُويَانَ وَكُفر فَأَرَدَناَا أَ يُبَدِلَهُ مَا رَبُّهُ مَا فَييرًا مِنهُ ذَكتَ وَأَقََدَ وَأََّ الجِدَ فَكََ لِغُلَ مَْنتي مَيْلِ فِي المدينةِ وَكَانَ ت تحتوكَزَُّمَا وَكَانَ أَبُهُ مَا صالِحَا وَكَمَ أَبُهُ مَا صالِحًا فَأَوَادَ وََبُّكَأَ يأَبَل غ أَشُدهَهُ مَا وَيَسَقْ هوَ مَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتَهُ عَن أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذكرا. إن مَكَّنَّا لَهُ فِي الأرض وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَاتَّبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا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 حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَقْلَى الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَقْلَعُ عَلَى قَوْمٍ لَّمْ نَّجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَقْنَا بِمَا لَدَيْهِ حُدًى ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا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 فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَمَا وَبَيْنَهُمْ سَتَّا قَالَ مَا بَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا آتوني زبر الحديد حتى إذا سوا بين الصدفين قال انفهوه حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما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 وَتَرَدَّنَا بَعْضُهُمْ يَوْمَئِذٍ يَموجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنَّا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 قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين فِي سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم فَحَبِقَتْ اَعْمَالُهُمْ فَحَبِقَتْ اَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّقَدُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هزوا إن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 لا نفد البحر قبل ان تن فذا كلمه ربي ولو جئنا بمثله مددا قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي, يوحى إلي انما الهكم لا اله الا هو فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمله صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا